أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين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 منهم بقشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن يقولون لا خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلة لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ما بقدر فأشرنا به فأشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمُقرِبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفات بالبنين وإذا بشر أحدُه بما ضرَّ للرحمة لمثال بما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 بذلك من علم إنهم إلا يخبصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على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 فَتَدُونَ قَالَ اَو لَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي دَرَ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 الحق ورسول بهم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض بعض درجات اللي بعضهم بعض سفريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا لا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يقفر مر لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبو بابا مسررا عليها يتكئون وسخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيب له شيطانا نقيب له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون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 عباده يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاؤهم بآياتنا إلىهم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا Yeah. Uh -huh.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 وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها والتابعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو مبين ولاما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكوا بالحكمة قال قد جئتكوا بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليمين هل ينذرون الا الساعه ان تاتيهم بغته ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا خلاء يومئذ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 إن المجرمين في عذاب جهنم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 أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إِنَّ لِرَوَاحٍ وَلَدُوهُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ فَدَرُهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ فَدَرُهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ وَ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 اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.